اخراين اخراين يا بديع اخراين قاصير واري ان بديعك يا الله هذه اخراين من راحلك انت انت وانت را اخراين يا واري للخادم الحسين عمار هلالي الواسطي yateeb ghusnal atar aqala yusub manaha yateeb ghusnal atar ya taraf bghayr atrak ashratak ashrat amur والخواتر تنكسر والخواتر تنكسر والله حيل وذكرتك والله مرة فارغتك والله حيل والله مرة فارغتك تدريد بل زحرتك من رحيلك تدريد بل وجودك عاشتي الزهرة برفاع. يا نبي الرحمة بوجودك عاشتي الزهرة برفاع تعيش جرحين مداعب من حسرة وفي انعام من حسرة. حاسب همم ولبين يصحب جفا ولبين يصحب جفا فكلة لين حاسب همم ولبين يصحب جفا جرح ثاني تشيا يتيم مش قد حزين يترك وراه مش قد حزين مش قد حزين مش بنتكي ولما ينتحن يبتدي كسر الغصن بنتكي ولما ينتحن يبتدي كسر الغصن يا <تصفيق> ليلي موعداعجين من رحيلك يا ليلي موعدا بعد من يبدي رحيلك خادم الحسين الشاعر عمار هليل الواسطي بعد من يبدي رحيلك حسب حسرات الزمن حسب حسرات الزمن وردتي انت تحبهن انت ردچ انت تحبن الك ذبلن بعبره يا شجان ذبلن عودا منك تكتشم تعودا منك تشمك والعطير هلي لا حد والعطر هلي لا حد شلون يتفسر وداعك بمهجتي حسين وحسن شان يتفسر وده بمهجتي حشاش راحتي اعمل حاشرت يا النبي بريحانتك اشراح تعمل يا ملك الريحان واحد معك اشراح تعمل فجيع ما شفتك من رحيلك بكل فجيع ما رحيلك اخيرا فاشعاق قادمه الحسين الشاعر عمار هليل الواسطي يا اللي زاير دنيا ترثى يا اللي زاير اليتم يبكي اليتيم وكل فقير حليت والسعاده وانت ابو القلب الكبير وانت ابو القلب الكبير وانت ابو القلب الكبير اللي جار حد يمترب بكل يتيم وكل فقير يرحليت والسعاده وانت ابو القلب الكبير اليتيم بكف وردة كل يتيم يا كل يتيم ذب ليتي وحلم قصي شلون يتحمل ابوه حدرعي وهجرك مرير حي هل مشي يمك اجل فقره وياتم يعتنه هل مشي يماك اج فقرا ويتام يعتن دم دامع حلم جرت من رحيلك دم دامع من رحيله اخيرا فاس ريح ينزف وراك كم جرح ينزف وراك كم جرح, جرح, جرح نفرض الانسان يصبر شلون يصبر للملاع شلون يصبر هل مشي جبري اللي حد من سماع ميت وجه من سماع ميت. ريت انقطاع ظلم ميعتاز اضواك ظلم ميعتاز اضواك يشبهي الورد الجنح ترف ما يحمي الجرح يشبهي الورد الجنح ترف ما يحمي الجرح ينكسير من يلذبيح من رحيلة ينكسير as اجال يالهادحه يا ولاجل يالهادحه يا يصير دم دمع عبيره يبكي لون الارجوان يبكي له هو يشبه يا محمد صلاه صلاه هو يشبه يا محمد انت عزيزي علي اكتا هذا عزيز عليك ترى ينسطر يا حيف بعده هذا بي الدنيا الهوانا هذا بي الدنيا الهوانا هذا خدي الطاهر شلت يدن يا يسطره هذا خدي الطاهر شلتيه في وصاتك صار فرحه يا ليلتي اللي اصحى كل حزنها ما استره من رحيلك كل حزنها من رحيلك اخيرا ممكن يا نبي اي كل شي ممكن يا نبي والوريد عطر يا الدمع والوريد عطر يا الدمع فاطمه بعدك تعاني من الاعداء وتنفجع من الاعداء حجي المحشم دمعه مجرم الكسري يضلع اي مجرمين حجي المحشم دمعه مجرم الكسري يضلع اي مجرمين والجواصات من, من, <تصفيق> من, من <تصفيق> بس يشوف ويجتمع يا شجاع ويا صبر تخلي حادر ينتظر يا شجاع حكمة وانطت الامور من رحيله حكمة وانطت الامور حلا مخلص مخلص محمد وعلي محمد ماجور ماجور